بوك تو اثنان وتسعون اثنان وتسعون الجمل الجانبية باستخدام أن الجمل الجانبية باستخدام أن 2 برازوب روم خوريناو انه يضايقني انك تشخر انه يضايقني انك تشرب بيره كثير هكذا إنه يضايقني أنك تشرب بيرا كثير هكذا برازوب روم أسكويا مدخر إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا في روم ماس أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج الى طبيب فيكروب روم اس اواداريس مريض اعتقد انه مريض اعتقد أنه الآن نائم اعتقد أنه الان نائم ايميدي كواكس روم اس تشوينس خاليش ويل ستولد سيتزوج ابنتنا نامل نأمل أن يكون لديه مال كثير نأمل أن يكون لديه مال كثير فيكروبت روم إيس مليونيريا نأمل أن يكون مليونيرا نأمل يكون مليونيرا كافيغه روم شيني قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث قد سمعت ان لها حادث كافيگه <تصفيق> قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى كافيگه <تصفيق> روم قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما ميخاريا روم مخوديت انه يسعدني أنك قد اتيت انه يسعدني أنك قد اتيت ميخاريا روم انترسيغاكف انه يسعدني انك مهتم انه يسعدني ميخاريا روم ساخليس قيدوا شيجلياد انه يسعدني أنك تريد شراء المنزل انه يسعدني انك المنزل فيشوب روم بولو اوتوبوسي اوكوي تافيدا أخشى أن يكون آخر باص قد غادر أخشى يكون آخر باص قد غادر في أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة في روم 풀이 ليس معي نقود أن ليس معي نقود